قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا ليولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منسلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنف أنت قلت للناس اتخذوني أنت قلت للناس تتخذوني، وأمّي إلهين من دون الله. قال سبحانك، قال سبحانك ما يكون لي، أما أقول ما ليس لي بحق إنك. تقولته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك إنك تعلم الوجوب ما قلت لو من لا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت في فلما توفيتني كنت انتم وقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذب فانهم عبادك ان تعذبهم فانهم عبادك وإن كنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفص الصادقين صدق لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيهم وهو